Book 2 Osamdeset i devet Tesa wa Imperativ jedan Al-Amur, rakam Al-Amur, wahed Ti si tako lien. Okay. Ne budi tako lijen. Ante kasulun žeddan. La takun kasulan hakeda. Anta kasul Jiddan La takun kasulan hakeda. Spavaš tako dugo. Ne spavaj tako dugo. Inneke tanamu kathiran. La tanam. كثيرا انك تنام كثيرا لا تنم كثيرا هكذا دولزي تاكو كاسنو ندولزي تاكو كاسنو تاتي متاخرا جدا لا تاتي متاخرا هكذا تاتي متاخرا جدا لا تاتي متأخرا هكذا سميش ستاكو غلاسنا نسمي ستاكو غلاسنا إنك تضحك بصوت عال لا تضحك بصوت عال إنك تضحك بصوت عالي لا تضحك بصوت عالي هكذا تتكلمي هكذا هادئ لا تتحدث بصوت منخفض جدا لا تتحدث بصوت منخفض جدا انك تتحدث بصوت جدا لا تتحدث بصوت jeden. pH previše. Ne pij tako puno. Enka teshrabu katiran. La teshrab katiran hakaza. Enka teshrabu katiran. La teshrab katiran Hakeda Pushish previše. Ne pushi tako puno. انك تدخن كثيرا جدا لا تدخن كثيرا هكذا انك تدخن كثيرا جدا لا تدخن كثيرا هكذا راديش بريفيشه تعمل كثيرا لا تعمل كثيرا هكذا إنك تعمل كثيرا لا تعمل كثيرا حكذا وازش تاق بررز ناز تعاقرز إنك تسوق بسرعة لا تسوق بسرعة لا تقود بسرعة جدا إنك تقود بسرعة جدا Ustanite, gospodine Müller. Inhauf, ja sejd Müller. Inhadi, Sjednite, gospodine Müller. Tafadhal, ejlis, ja sejd Müller. Tafadhal, sjediti, gospodine Müller. Uppko želisen je sed molar. Uppko želisen je se jedmer. Imajte strpljenja. Kunsobuon. Kunsobuon. Ne mojte žuriiti. Letđel. Lette Hažel. Pričekajte jedan trenuk. انتظر لحظه انتظر لحظه بوديت اوبريزني كن حذرا كن حذرا بوديت توتشني حافظ على مواعيدك, حافظ على مواعيدك. لا تكن أحمقا لا تكن أحمق